اي امام خير للعتر السلالات سلاله خير للعتر السلالات ومن موسى بن جعفر قاضي الحاجات زيد النار اسمه زيد النار اسمه ورافع الرايات بجالحنا بجالحنا روبينا ونعبر الصعبات ونلوذ بحضرتك ابن الكاظم عظيم الذات ونلوذ بحضرته ابن الكاظم عظيم الذات الجدك علي حامينا بلشدان طوف بحضرتك ونستي بالعبرات يا جدك علي حامين ابن سدان طوف بحضرتك نستي lula ye gubtak shale til raye na khat bi lula ye gubtak shale til raye na dil ta na dil ta na multimoddi t مدينهنا يا العطرك في درب الفقلين الإسلاميين في الديوانية للإنتاج والتوزيع الإسلامي ها لقد صدمها ها لقد صدمها والله ما ها الهندسه الصوتيه شاعر الحسيني المبدع عبو جمال التميمي